عبده ورسوله أما بعد فهذا الدرس هو الثامن والثمانون من شرح المنظومة السفارينية للإمام السفارين عليه رحمة الله في معتقد أهل الأثر وكنا يعني قد ختمنا معكم في المرة الماضية كتاب الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان واخر ما تكلمنا عليه ضوابط التكفير وتكلمنا عن العذر بالجهل وكعادتنا نذكركم ببعض ما ذكرناه في المره الماضيه حتى تترسخ المعلومات عندنا باذن الله جل وعلا ذكرنا ان اهل السنه والجماعه يقولون بان اصل الايمان وجودي وان اصل الكفر عدمي اي ان المراه لا يعد مؤمنا الا اذا اتى بالشهادتين واتى بالصلاه والزكاه وسائر الاعمال التي يطالب بها كل مؤمن فان تركها صار كافرا وإن لم يأتي بشيء من الكفر الوجودي بل يكفي فقط أن يترك الإيمان حتى لو لم يشرك بالله جل وعلا فأصل الكفر هو ترك الإيمان وهو كفر عدمي وبعد ذلك إن انضاف إليه شيء من الكفر الوجودي كالشرك بالله جل وعلا فهذا كفر عدمي زائد على الكفر،, عن الكفر الاول وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه ذكروا شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله في المجلد 20 وذكره ابن القيم عليه رحمه الله في كتبه حينما تكلم عن طبقات المكلفين وكذلك قلنا بان الكفار هم احد رجلين اما ان يكون الكافر معاندا واما ان يكون كافرا جاهلا لا يخرج الكافر عن هذين الشخصين لا يخرج عن هذين الشخصين اما ان يكون كافرا معاندا واما ان يكون كافرا جاهلا وقلنا بان اهل الفترات وان كانوا جهالا الا انهم كفار في احكام الدنيا لماذا قلنا بانهم كفار في احكام الدنيا لانهم اصلا لم ياتوا بالايمان فلا مجال للكلام عن العذر بالجهل في احكام الدنيا لانهم اصلا لم ياتوا بالايمان انما الكلام في العذر عن الجهل في من اتى بالايمان ثم اتى ببعض نواقض الاسلام جهلا اما من لم ياتي اصلا بالايمان فلا مجال للكلام فيه في احكام الدنيا انما الكلام عن اهل الفترات في احكام الاخره فقط واهل السنه والجماعه كلهم مجمعون على ان الكافر الجاهل لا يعذب الا بعد ان تقام عليه الحجه لقول الله جل وعلا وما كنا معذبين معذبين حتى نبعث رسولا ولقول الله جل وعلا كلما القيا فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم ندير ولقوله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وغيرها من الايات الكثيره والاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم وان الصحيحه في ذلك هو ما ذهب اليه جمهور العلماء انهم يختبرون يوم القيامه في عرصات يوم القيامه وتنصب لهم نار تونصب له معنى يا اخوان اي انسان عنده تليفون يطفيه ما في داعي للتلفونات في الجلسه هذه ان شاء الله فتنصب لهم النار ويامرهم الله جل وعلا بان يدخلوا هذه النار وذكرنا حديث الاسود ابن سريع وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا ايضا قلنا بان من دخل النار اما ان يكون كافرا معاندا واما ان يكون كافرا معرضا واما ان يكون كافرا معرضا وقلنا ان الجهل جهلان جهل سببه الاعراض وجهل خلي الباب مفتوح وجهل سببه العجز وجهل سببه العجز وقلنا بان العاجز ينقسم الى قسمين عاجز باحث وعاجز معرض وقلنا بان الجاهل المعرض وقلنا بان الجاهل المعرض وقلنا بان الجاهل المعرض حكمه الكفر وانه خارج من المله وانه خارج من المله سواء يعني دخل في الاسلام او لم يدخل في الاسلام فان كان كافرا اصلا فانه يعذب يوم القيامه بسبب اعراضه بسبب ماذا اعراضه واما ان كان مسلما واعرض عن التوحيد فايضا حكمه ماذا حكم الكفر فكلام العلماء حقيقه هو في الكافر او في الجاهل ماذا في الجاهل العاجز في الجاهل العاجز عن طلب العلم ومع ذلك كما قلنا بان اهل العلم يفرقون بين عجز الطالب وعجز المعرض بين عجز الطالب وعجز المعرض اذ ان العاجزين كما قلنا ينقسمون الى قسمين عاجز بحث واتعب نفسه لكنه لم يجد وعاجز لكنه حاول وأراد الحق لكنه لم يجد الحق لعدم وجود الرسول ولو كان هناك رسول أو كانت رسالة كما قال الله جل وعلا لأنذركم به ومن بلغ ومن بلغ فهذا الذي بحث ولم يجد هذه الرسالة أو بحث ووجد هذه الرسالة لكن لم يجد من بلغ يترجمها له كالرجل الاعجمي لم يجد من يترجم له هذا القران باللغه العربيه فحاله كما قال ابن القيم حاله حال الاصم حاله حال الاصم الذي بلغته الرساله لكنه لم يستطع ان يفهمها لعدم وجود ماذا لعدم وجود سمع عنده لعدم وجود سمع عنده فالشريعه لا تسوي بين عجز الطالب وعجز المعرض والعاجز المعرض هو الذي لم يرفع بذلك راسا ولم يبحث ولم يبحث يعني لو كانت الرساله موجوده عنده لم يبحث ولم يرفع بذلك راسا والشريعه لا تسوي بين هذين الصنفين اي بين الجاهل المعرض والجاهل الباحث و فرق كما قلنا بين عجز الطالب وعجز المعرب وذكرنا ان اهل السنه والجماعه مجمعون على عدم تكفير او عدم تعذيب الجاهل العاجز الجاهل العاجز يوم القيامه العاجز الجاهل يوم القيامه للادله التي ذكرناها وقلنا ايضا بانهم مجمعون على عدم تكفير الجاهل حتى تقوم عليه الرساله سواء في اصول الدين او في فروعه في اصول الدين او فروعه وقلنا بانهم مختلفون في تسميته يعني قالوا لا نكفره في احكام الدنيا حتى تقوم عليه الحجه ولا نقول بعذابه يوم القيامه حتى تقوم عليه الحجه او حتى يختبر يوم القيامه لكن اختلفوا في تسميته يعني وردت اقوال كما قلنا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب انه قال لا نكفر من يطوف بقبه الكواز وقال لا نكفر من يسجد لقبر احمد البدوي الا بعد قيام الحجه وفهم بعض الناس انه يجعله مسلما وقلنا بان علماء نجد يقولون لا نكفره لكن لا نسميه مسلما انما نسميه مشريكا لانه اشرك مع الله جل وعلا اشرك مع الله جل وعلا فيستحق احكام الدنيا يستحق ماذا احكام الكفار في الدنيا دون الاخره دون الاخره اذ انه لا يدخل النار الا من قامت عليه الحجه لقوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وا اهل اهل ال او علماء نجد علماء نجد حقيقه يعني ينسبون هذا المذهب لشيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله وابن القيم عليه رحمه الله لكن يعني مع استقرائي يعني لاقوالهم لم اجد يعني ما يدل دلاله قطعيه على انهم يقولون بهذا الكلام بل كما ذكر شيخ الاسلام تيميه قد يكون الانسان كافرا غير مشرك لانه ترك التوحيد طرق التوحيد فليس كل كافر مشرك لكن كل مشرك كافر كل مشرك كافر كذلك نقول ليس كل كافر يهودي لكن كل يهودي كافر وليس كل كافر ولكن كله نصر كله نصراني ولكن كل كل نصرانيا كافر فاسم الكفر عام من هذه الاسماء الجزئيه هل الكلام مفهوم ها طيب فهذا يعني خلاصه ما تكلمنا به في المره الماضيه وبذلك نكون قد ختمنا يعني كما يقول اهل العلم كتاب العقليات كتاب العقليات وبذلك نشرع في هذا اليوم بالدخول في السمعيات في السمعيات يا يعني وهو الباب الرابع عند الامام السفاريني عليه رحمه الله ذكره وعنوانه في ذكر بعض السمعيات في ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ والقبور واشارات الساعه والحشر والنشور والحشر والنشور فهم يفرقون بين السمعيات وما بين العقليات يقولون بان السمعيات محلها النقل فقط لا مجال ولا مدخل للعقل فيها كعشرات الساعه مثلا وكفتنه القبر مثلا والحوض والجنه والنار كل هذه المسائل ما عليك فيها الا التسليم فقط التسليم فقط لكن الذي تكلمنا فيه في المرات او في الدروس الماضيه يعني 87 درس كما يقال هي مسائل يعني وان كانت سمعيه الا ان للعقل مدخلا فيها في فهمها ولذلك حصل الخلاف الشديد بين اهل السنه والجماعه وبين غيرهم من اهل الفرقه والضلاله واهل الفرق الضاله غلبوا العقل على السمع وجعلوا السمع تابعا للعقل في هذه المسائل واهل السنه والجماعه جعلوا السمع هو الاصل وقالوا انه لا تعارض اصلا بين السمع وبين العقل حتى ان الشيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله الف مؤلفا عظيما سموه درء تعارض العقل والنقل درء تعارض العقل والنقل وقال بان صحيحه المنقول او صريح المعقول لا يعارض صحيحه المنقول لا يعارض صحيح المنقول فالصريح المعقول لا يعارض صحيح المنقول فليس هنالك تخالف لكن المعتزله مثلا جعلوا العقل هو الحاكم على الشريعه جعلوا العقل هو الحاكم على الشريعه واهل السنه والجماعه جعلوا الشرع هو الحاكم على هذه العقول فليست كل العقول هي او تستطيع ان تدرك الحق فعقول الناس تتفاوت عقول الناس تتفاوت في الفهم ولذلك قال الله جل وعلا فساد اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال الله جل وعلا منه ايات محكمات هن ام الكتاب واوخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما اشتبه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم على خلاف بين العلماء اين يقف الانسان اين يقف الانسان لكن لا شك انه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الذين يعلمون والذين لا يعلمون فالسمعيات محلها التسليم والعقليات ايضا محلها التسليم لكن تحتاج الى فهم وتحتاج الى عقل والفرق بين اهل السنه والجماعه كما قلنا لكم وبين اهل البدعه والضلاله ان اولئك جعلوا العقل هو الحاكم هو الحاكم ثم جعلوا الدليل تبع لذلك او لهذا التقصير فبالتالي يعني عرضوا الاحكام الشرعيه والاحاديث النبويه على عقولهم فما قبلته عقولهم اخذوه وما لم تقبله عقولهم رفضوا ولذلك يعني ذكرنا لكم اهل التخييل واهل التاويل واهل التعطيل وتكلمنا لكم عن هذه الفرق وهؤلاء حقيقه يعني يسمونهم النظار دائما نسمع كلمه النظار قال النظار وقال النظار لماذا يقال النظار النظار لانه قالوا هذه مساله عقليه ونظريه نظريات والعقليات النظريه النظريات والعقليات فيقال لأهل هذا الشأن يسمونهم النظار لانهم يشتغلون بماذا بالنظريات يشتغلون بالنظريات ولذلك يقول الامام الصفارين عليه رحمه الله فما كان طريق العلم به العقل يسمى العقليات والنظريات ولهذا قال يقال للعلماء هذا شان النظار الان يعني نشرع يعني بما ذكره يعني الامام السفاريني عليه رحمه الله قال باب في ذكر البرزخ والقبور واشراط الساعه والبعث والنشور قال رحمه الله وكل ما صح من الاخبار او جاء في التنزيل والاثار من فتنه البرزخ والقبور وما اتى في ذا من الامور وان ارواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقه فاستفهمي فكل ما عن سيد الخلق ورد من امر هذا الباب حق لا يرد وما اتى في النص من اشراط فكله حق بلا شطاط منها الامام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح وانه يقتل للدجال ببابل الدف فخلي عن جدالي وامر ياجوج ومأجوج اثبتي فانه حق كهدم الكعبه وان منها ايه الدخان وانه يذهب بالقران طلوع الشر طلوع الشمس من الافق من دبر كذات اجاد على المشهور واخر الايات حشر النار كما اتى في محكم الاخبار فكلها صحت به الاخبار وسطرت اثارها الاخيار فهذا الذي ذكره يعني السفاريني عليه رحمه الله في هذا الباب وهذا الباب يعني باب طويل يعني الكلام فيه طويل يحتاج الى دروس طويله ونشرع اولا ما نشرع يعني في الكلام ان شاء الله عن فتنه القبر فقوله وكل ما صح من الاخبار او جاء في التنزيل والاثار فقوله كل ما اي كل حكم من الاحكام اذا هو يتكلم عن ماذا هو يتكلم عن الاحكام الشرعيه او الاخبار الوارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كل شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه اما ان يكون خبرا واما ان يكون ماذا امرا اما ان يخبر عن شيء من احكام او من احوال الاخره او مما سيحصل واما ان يأمر بامر واما ان يامر بامر فهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم منه ما صح عنه ومنه ما لم يصح فكلامه هنا قال فكل ما وكل ما صح من الاخبار اذا الكلام في ماذا عن الاحاديث الصحيحه عن الاحاديث الصحيحه يعني فكل شيء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الاخذ به سواء كان خبر احد او كان خبرا متواترا او كان خبرا متواترا فالعبره بصحه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم العبره بصحه ما ذكر وروي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فكل ما صح من الاخبار او جاء في التنزيل والاثار لماذا يعني قدم الامام السفاريني عليه رحمه الله قدم ذكر الاخبار والاحاديث على ماذا على القران في منظومته ذكر هذا الشيء عليه رحمه الله حتى يرد على اولئك الذين يقولون نحن لا ناخذ الا ما ثبت في القران الا ما ثبت في القران فقدم المختلف او المطعون فيه على الشيء الثابت لانه كل الناس تاخذ بماذا بما جاء في القران وقد تؤوله وتفهمه كما تريد فقدم اول شيء الكلام عن ماذا ان يجب على الموحد ان ياخذ كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا يعني سلم بهذه المقدمه بعد ذلك من الهين ان ياخذ بكل ما ثبت او كل ما ورد في القران لان القران ثابت اصلا قران ثابت فهو وبالتالي يفسر سيفسر الايات بحسب ما صح من الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا قال وكل ما صح من الاخبار او جاء في التنزيل والاثري الآثار ما المقصود بها الآثار؟ الآثار المقصود بها مذهب السلف الصالح يعني أقوال الصحابة رضي الله عنهم بما لا مجال فيه للتاويل او بفهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يعني في مقدمه الشرح حينما ذكرنا لكم صفه الطائفه المنصوره التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقى بذكره للفرق حينما قال وقد جاء وقد صح في مساله الفرق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه اليوم واصحابي ما انا عليه اليوم واصحابي اذا الاثار هذه لابد للانسان ان ياخذ بها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بها وهم الذين تعلم لا يجوز لنا ان نفصل التلاميذ عن الاستاذ ونقول نحن نفهم القران او نفهم السنه كما نريد لان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث معهم 23 سنه يعلمهم فهم الذين ورثوا علمه وهم الذين نقلوا عنه القران وهم الذين نقلوا عنه السنه وبالتالي هم الذين نقلوا عنه الفهم الصحيح هم الذين نقلوا عنه الفهم الصحيح فاذا رددنا فهمهم لزم ان نرد نقلهم اذا ارددنا فهمهم لازم من ذلك ان نرد ماذا نقلهم ولم نفكك من هاتين المسالتين كما رضينا نقلهم ورضينا امانتهم فكذلك يجب علينا ان نرضى امانتهم في الفهم في الفهم ولا شك ان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يتفاوت عن بعض في الفهم لكن هنالك مسائل كانوا يتفقون فيها ومسائل قد اختلفوا فيها لكن حينما نجمع الاثار ونجمع الاحاديث نجد ان قول فلان يدعمه مثلا حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم او ايه في كتاب الله جل وعلا وقد يغفل شخص وينتبه مساله رجل الى مساله لم ينتبه اليها اخر ف ضروري كما يقال ان ناخذ بكتاب الله جل وعلا وبسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وبفهم الصحابه وفي فهم الصحابه رضي الله عنهم ومن اتهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم فهم مراد الله جل وعلا ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد طعن بالمعلم الاعظم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طعن حينما تقول لم يفهم أحد من الصحابة هذه الآية وأنا الآن سأفهمها أو لم يفهم أحد من الصحابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا الآن سأفهمهم يعني ماذا أبقيت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا done كيف طعنت في موتيب تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صفه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال اقل هذه الامه تكلف اقل الناس تكلف بعض الناس تجلس معه وياخذ ويشرح ويشرح ويشرح حتى يخرج الانسان عن اصل الموضوع ويشرق ويغرب قال واعمقهم علما اعمق هذه الامه علم قوم اختارهم الله لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم اختارهم لصحبه نبيه فهؤلاء هم الذين نتعلم منهم هؤلاء الذين ناخذ منهم ولذلك دائما الانسان ياخذ بفهم السلف الصالح ياخذ بفهم السلف الصالح ولا يجنح لا الى التاويل ولا الى التعطيل ولا الى التخييل انما يبقى ضمن كتاب الله جل وعلا وضمن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناظم علي رحمه الله قال وكل ما صح من الاخبار او جاء في التنزيل والاثار من فتنه البرزخ والقبور من فتنه البرزخ والقبور اذا هو يتكلم الان عن فتنه البرزخ الفتنه مقصود بها الامتحان الفتنه مقصود بها ماذا الامتحان والاختبار امتحان والاختبار ولذلك ايضا يقال عن الخبره يقال عنها فتنه لانه عنده خبره عنده فتنه ها يعني عنده ماذا عنده خبره لانه اختب اختبر في الحياه ايضا يقال فتانان من هم الفتانان الدرهم والدينار الدرهم والدينار هما الفتنان ويقال ايضا عن منكر ونكير يقال عن منكر ونكير ايضا الفتنان لانهما كما سياتي انهما يختبران الانسان في قبره ويقال عن الشيطان ايضا الفتان اذا قيل الفتان فمن هو الفتان ها الشيطان ومن سلك سبيل الشيطان فهو ماذا فتان والفتانان منكر ونكير والفتانان الذهب والفضة أي الدراهم والدنانير والفتنة أيضا تطلق كما قلنا على الخبرة وفي حديث الكسوف قال وإنكم تفتنون في القبور تفتنون يعني تفتبرون في القبور أي يسألكم منكر ونتير ومساله العذاب القبر هذه مساله كثره الاحاديث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنه القبر من فتنه القبر وفتنه الدجال وفتنه المحيه والممات وهذا دعاء يدعوه الانسان في دبر كل صلاه اي بعد التشهد قبله السلام دائما يسأل الله عز وجل على العفو والعافية من فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات وأيضا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فبي تفتنون وعني تسألون فبي تفتنون وعني تسألون أن تبتحنون بي في قبوركم ويعرفوا إيمانكم بنبوتي فهذا هو معنى الفتنه اي معناها ماذا الاختبار معناها الاختبار والامتحان قال من فتنه البرزخي مساله البرزخ ما ما هو المقصود بالبرزخ البرزخ ايوا الاخوه هو يعني الحاجز بين الشيئين دائما برزخ هو الحاجز بين الشيئين كما قال الله جل وعلا النار يعرضون عليها ودو وعشيه ويوم الى الايه الايه التي ذكرها الله جل وعلا ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فالبرزخ هو الحاجز بين الشيئين اي الحياه الموجوده بين الحياه الدنيا وبين الحياه الاخره وهي الفتره التي يبقى الانسان فيها في قبره هذه حياه تختلف عن الحياه الدنيا وتختلف عن الحياه الاخره ولها احكام سنتكلم عنها ان شاء الله جل وعلا ايضا البرزخ كما قال الله جل وعلا بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يعني بينهما حاجز لا يبغي احدهما على الاخر ولذلك يعني الله جل وعلا تكلم بهذا الكلام قبل يعني او انزله على محمد صلى الله عليه وسلم قبل اكثر من 14 قرنا ووجد الان يعني بحر الصين وبحر كذا بينهما يعني برزخ هذا تجد البحر هذا له اسماكه وهذا له اسماكه مع انه يعني فاصل مثل الفاصل الان سايكس بيكم تجد هذا عراقي وهذا سوري تجد هذا اردني وهذا فلسطيني هذا لكن هذا برزخ برزخ وهمي برزخ غير حقيقي لكن البرزخ الذي نتكلم عنه وبرزخ ماذا برزخ حقيقي تجد كثافه الملوحه في هذا البحر شيء وكثافه الملوحه في هذا البحر شيء تجد اسماك هذا البحر من النوع الفلان معنا وبينهما يعني برزخ لا يرى بالعين هي فقط يعني فقط يعني خط يعني فاصل من هنا وفاصل من هنا كثافه الماء تختلف حراره الماء آه تختلف آه نوع الاسماك الموجوده هنا شيء ونوع الاسماك الاخرى الموجوده شيء ايضا هذا البرزخ يوجد ايضا في الانهار تجد مثلا نهر النيل له لمسافه معينه مائه حلو وبعد ذلك تجد الماء مالح كذلك في البحر الميت مثلا نهر الاردن تجد يعني ايضا هنالك برزخ فتجد فيها اسماك وبعد ذلك ليس هنالك اسماك فهذا هو البرزخ الذي ذكره الله ذكره الله عز وجل قال بينهما برزخ لا ابغيان لا ليس كبرزخ الرافضه الرافضه يقولون بينهما برزخ لا ابغيان المقصود بال يقولون به الحسن والحسين كما تكلمنا معكم عن التاويل اللعب تاويل اللعب فقال من فتنتي قال في ابيات الشعر يقول وكل ما صح من الاخبار او جاء في التنزيل اثار من فتنه البرزخ والقبور وما اتى في ذا من الامور من فتنه البرزخ والقبور قبور جمع قبر جمع قبر وهو قال يعني كما قال عن العطف الخاص على العام العطف الخاص على العام لانه الان الان وتكلم عن يعني احوال الاخره السمعيات فهذا العذاب القبر جزء من كل جزء من كل كما قلنا لكم في قول الله جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين المعاطف يعني اذا جاء حرف العطف هو الواو الاصل في المعاطيف ان يعني تختلف يختلف المعطوف عن المعطوف عليه بحيث انك قلت جاء زيد وعمر زيد ليس عمر زيد ليس عمر لكن هذا الكلام ليس على اطلاقه فقد يكون المعطوف على المعطوف عليه جزء منه او لازم له اما ان يكون جزء منه او لازم له فجزء منه كقول الله جل وعلا على قل من كان عدواً لله وملائكته ورسوله وجبريل ومكال مع أن جبريل ومكال الجزء من ماذا؟ الملائكة فهذا يقال عنه من باب العطف الخاص على العام ما فائدة عطف الخاص على العام؟ قال العلماء هذا لبيان أهميته لبيان أهميته يعني أهمية جبريل ومكال وإلا لو وقفنا وسكتنا واكتفينا بقول الله جل وعلا قل من كان عدواً لله وملائكته ومكال وسألنا أي إنسان من هم الملائكة أول جواب سيجيب عنه ماذا سيقول جبريل وميكايل وإسرافيل مباشرة سيتكلم بهؤلاء الملائكة الذين يعرفهم لكن الله جل وعلا بعد أن قال قل من كان عدوا لله وملائكته بعد ذلك زاد قال وجبريل وميكايل فقلنا هذا من باب عطف الخاص على العام مثل قول الله جل وعلا ا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ليس هنالك التخالف بين الايمان وبين العمل الصالح ولا حجه لمن يقول بان الايمان هو التصديق وان العمل ليس من الايمان ومن باب التذكير قلنا لكم بانهم بنوا هذا مذهبهم على مقدمتين فاسدتين انهم قالوا بان الايمان هو التصديق ثم هذه المقدمه الاولى المقدمه الثانيه تفسر التصديق منهم من فسره التصديق القلبي ومن فسره التصديق اللساني فبنوا دينهم على مقدمتين ماذا فاسدتين لكن اهل السنه والجماعه يقولون ليس هنالك تناقض بين ماذا قول الله جل وعلا او ليس هناك تناقض بين الايمان وبين العمل الصالح اذ ان العمل الصالح جزء من الايمان وهو من باب عطف الخاص على العام من باب عطف الخاص على العام فالان وذكر القبور والقبور جمع قبر كما قلنا لكم من عطف الخاص على العام فحياه او احوال البرزخ تشتمل على ذلك يعني تشتمل على القبر و القبر يعني جمعه يعني قبور ويجمع أقبر أيضا جمعه قبور ويقال أقبر ويقال أيضا مقبرة أو مقبرة ومقبرة يعني بالضم وبالفتح يقال مقبرة ويقال مقبرة يعني الباء إما أن تفتح وإما أن تضم وذكر الإمام القرطبي عليه رحمة الله ويقال اختلاف العلماء في اول من سن سنه القبر فذكر ان اول من سن سنه القبر هو الغراب هو من الغراب لما قتل قابيل هابيل بالطبع قابيل هابيل لم يصح بذلك احاديث باسم اسم ولدي ادم انما الذي ذكر في القران واتى عليه منى ابن اي ادم بالحق اذ قرباه قربانا فتقبله من احدهما ولم يتقبل من الاخر لكن ان نسميه يعني قابل وهابي يعني لا يغير في الاحكام شيء ولا يعني يؤثر في الاحكام شيء فالان العلماء يقولون يقولون ان اول من سن سنه القبر يعني الدفن هو الغراب حينما قتل احد ابني ادم عليه السلام قتل الاخر فحمله وسار به ولم يعرف ماذا يتصرف فالله فارسل الله عز وجل غرابين فقتل احدهما الاخر فبعد ان قتله بحث في الارض ثم دفنه وقال يا ويلتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوارى سوء تاخي فاوارى سوء تاخي فاصبح من النادمين فالان الله جل وعلا بعث الغراب فتعلم منه ماذا ابن ادم تعلم منه الدفن وهنالك خلاف بين العلماء يعني على ماذا يعني ندم ندم على انه يعني لم يدفن اخاه ندم على قتله ام ندم لانه لم يصل او لم يهده كما يهدي هذا الغراب يعني ذكر الامام السفاريني عليه رحمه الله الخلاف في ذلك يقول حيث راى كرامة الله لهابيل بان قيد الله الغراب حتى وراه ولم يكن ذلك ندم توبه الان الكلام في ماذا هل يعني تاب ام لم يتب انما يقول انتبهوا الى هذه المساله قال فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليوريه سوء اخيه فاصبح فقال يا ليتني اجلس ان اكون مثل هذا الغراب فاوالي سوء تاخي فاصبح من النادمين الان العلماء مختلفون يقولون هل تاب او لم يتب طيب الان اصبح من النادم ندم على ماذا ندم على يعني بمعنى ندم ندم توبه او لم يندم ندم توبه قال وقيل كان ندمه على عدم معرفه الدفن على عدم معرفه الدفن اذا هناك خلاف كان ندمه على القتل العدى على عدم الدفن ومما يعني قال في ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لو كان ندمه على قتل على قتله لكان ندمه توبه لو كان ندمه على قتل اخيه لكان ندمه توبه وقيل انه لما قتله قعد يبكي على راسه فاقبل غرابان فاقتتل فقتل احدهما الاخر ثم حفر له حفره فدفنه ففعل قابيل بأخيه كذلك فكان ندمه لعدم هدايته أن يفعل كما فعل الغراب فصار الدفن سنة في بني آدم في بني آدم قال الله جل وعلا ثم أماته فأقبره ثم أماته هذه نعمة من نعم الله جل وعلا أن بني آدم هو الوحيد الذي يقبر ولا ترمى جثته أقبره كما ترمى جثث الحيوانات والمخلوقات الاخرى فتاكلها العوافي وتاكلها الطير وتاكلها السباع فمن منن الله جل وعلا على بني ادم ان الله عز وجل قال ثم اماته فافضره يعني هذا منن من الله عز وجل انك اذا مت تحتحفر لك حفره ثم تدفن ومع ذلك تجد بعض الناس والعياذ بالله يعني في بعض او من يعني هؤلاء الذين يعبدون العجول تجد معه يعني رساله دكتوراه او رساله او عالم في الفيزياء النوويه ومع ذلك في النهايه تجده يعني يعبد بقره او يعبد ثور فهؤلاء الناس يجدهم يحرقون الانسان او يفعلون الافاعيل ولكن منن الله عز وجل على خلقه الذين هداهم انهم يدفنون موتاهم انهم يدفنون موتاهم في القبور ويتميزون عن باقي المخلوقات التي ترمى جيفها فتاكلها ماذا تاكلها الطيور وتاكلها السباع وتاكلها الكلاب ثم قال الناظم عليهم الله وما اتى في ذا من الامور اي الذي اتى يعني من الاشياء والهول الذي يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقوله في ذا يعني اسم اشاره يرجع الى ما تقدم من فتنه البرزخ والقبور من الامور المهوله العجيبه والاشياء الصعب الغريبه فان هذا كله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل حق لا يرد وكل حق لا يرد مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال الملكين منكر ونكير منكر ونكير من باب الفائده يعني ثبت يعني كما حسن بعض العلماء حديث منكر ونكير اسم منكر ونكير حديثهما حسن وهو حديث صحيح ان شاء الله في اسم الملكين لكن صفه الملكين كما سنذكر لكم الان بعض الاحاديث من انه ما لهما يعني الاسودان ازرقان شعورهما تجري على الارض وابصارهما كانهما البرق الخاطف هذه احاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي صح في ذلك هو خلاف بينهما وهو تسميتهما بمنكر ونكير وهو حديث يعني حسن من حسنه من المعاصرين الالباني في سلسلته الصحيحه ذكر بان حديث منكر ونكير من اسميهما انه في درجه الحسن في درجه الحسن فالايمان بمنكر ونكير يعني واجب شرعا لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في عده اخبار واقصد ايضا من ذلك ايضا الملكين بدون التسميه ففي هذه الاحاديث يبلغ مجموعها مبلغ التواتر مبلغ التواتر ولنا يعني كلام بسيط عن مساله التواتر ومساله الاحاد مع اننا تكلمنا في المره الماضيه عن هذا الموضوع معظم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل كله تواترت فيه الاحاديث كعذاب القبر و المسيح عليه السلام والمسيحه وايضا الدجال ايضا تواترت فيه الاحاديث واشارات الساعه تواترت فيه الاحاديث سنات لكل مساله في مكانها لكن يعني هنالك قوم في هذا الزمان وسابقهم اشياخ لهم ايضا اشياخ سوء انهم قالوا لا نقبل من الاحاديث الا الاحاديث المتواتره الا الاحاديث المتواتره بالطبع هم ليسوا من اهل هذا الفن اي ليسوا من اهل علم الحديث لكنهم اناس يعني يعني نقول يعني نظروا نظريات وقعدوا قواعد وبالتالي قالوا لا نقبل من الاحاديث الا اذا كان العدد 7 وبعضهم قال 9 وبعضهم قال 12 وبعضهم قال 20 وبعضهم 30 وبعضهم, وبعضهم زاد وشطح حتى قال يعني لا بد أن يكون ثلاثمائة راوح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا حقيقة حتى يخرجوا من كثير من الإلزامات أو من الأسئلة التي يعني تصطدم مع ما قع عدوه تصطدم مع ما قع عدوه من الأحاديث وغير هذه أو تصطدم مع هذه الأهواء ولذلك يعني وضعوا شروط للخبر المتواتر وقالوا يعني لابد ان يكون عد وكذا ولا يؤخذ بالاخبار الاحاد ولا يؤخذ باخبار احد بالطبع ان اخبار الاحاد يعني اهل الفن واهل الصنعه ياخذون باخبار الاحاد ويقولون بانه خبر الاحاد حجه خبر الاحاد حجه اذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم رواه الثقات وكما يقول شيخ الاسلام بن تيميه عليه رحمه الله قد يحصل قد يحصل العلم واليقين بالخبر الاحاد او بالاحاديث يعني التي يعني تعدد رواتها وان كانت في في احاديث ضعيفه ما لم يحصل في العدد الكبير ما لم يحصل في العدد كبير قد ينظر الى ديانتي وعلم من روى هذا الحديث وقد روى عن 5 او 7 و10 ولا يكون هؤلاء ال10 يساوون شيئا مقابل هذا الحافظ وهذا العالم ومما اذكر ان عبد الله مبارك رحمه الله يعني وهو كان من علماء الحديث قال لو خيرت بين دخول الجنه وبين ان ارى فلان من الناس قل اخترت ان اراه ثم ادخل الجنه قال ثم لما رايته قال والله كان عندي لا يساوي بعره فاذا الرجال لا تقون بالعدد لا تقون الرجال بالاعداد فقد يكون يعني اعداد كبيره وهم لا يساويون في ميزان الله عز وجل شيء وقد يكون انسان واحد ويساوي في ميزان الله جل وعلا الكم الكبير من الرجال يتفضلون عليهم بعلمه ويتفضلون بحفظه وبتقواه وورعه وقربه من الله جل وعلا فالمساله يعني يعني مساله خبر الاحاد والخبر المتواتر كلاهما يفيد العلم اليقيني اذا كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هناك تفريق في الاخذ في العقائد بين خبر الاحاد وبين الخبر المتواتر كله حجه كله حجه يعني حتى الخبر الذي يقولون يؤخذ به في الاعمال هذا الحديث لو شقين يعني حديث الذي تامر بالعبادات لو شق ان تصدق به انه من عند الله جل وعلا وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم والشق الاخر ان تعمل به فكيف تعمل به ولا ولا تصدق انه من عند الله جل وعلا فهذا يعني من المسائل التي يعني فيها اضطراب عندما رد هذا المذهب وهو الكلام في خبر الاحاد الكلام في خبر الاحاد فومع ذلك المتواتر كما يقول علماء على قسمين قسم رواه الجمع يعني قسم متواتر لفظا ومتواتر ماذا معننا متواتر لفظا متواتر معنوي المتواتر اللفظي هو ان يروي الجمع عن الجمع كلهم بنفس اللفظ مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا حديث متواتر رواه جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع عن جمع فبنفس اللفظ وهنالك احاديث يعني متواتره تواتر معنوي يعني كلها تتعلق كعذاب القوم مثلا كله هذا تكلم عن عذاب القبر فهنالك يعني شيء مشترك والكلام عن عذاب القبر كلها احاديث صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستحيل ان يتواطئ ويكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم انه ليس هنالك عذاب قبر انت قد تشك في لفظ الروايه كيف رواه تقول قبر رواه لكنها كلهم قبر قبر قبر قبر, قبر, قبر عذاب القبر اذا كلهم يعني متفقون على ماذا على في المعنى على عذاب القبر فهذا هذا التواتر العلماء يسمونه التواتر معنوي وجل الاحاديث فيما ينكره اهل الفرق الضاله حقيقه جلها متواتره تواتر معنوي وتواتر معنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء يعني استدلوا يعني على عذاب القبر بقول الله جل وعلا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا ويضل الله في الاخره ويضل الله الظالمين يفعل الله ما شاء ويفعل الله ما شاء يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين يفعل الله ما شاء اخرج الشيخان ويعني الامام البخاري عليه رحمه الله والامام مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر نزلت في عذاب قبر يعني الان من نصدق نصدق مثلا الجويني ولا نصدق يعني احد المتكلمين ولا نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم اه نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم زاد مسلم قال يقال له ما ربك فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت وفي روايه البخاري اذا قعد المؤمن في قبره اتى ثم شهد الله لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين يفعل الله ما شاء وفي الطبراني عن البراي ايضا مرفوعا ونقصد بالمرفوع هو ما نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولنا موقوفا فنقصد به من كلام اذا كان موقوف نقصد به انه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف من كلام من الصحابي لكن هنا الحديث جاء الذي رواه الطبراني جاء مرفوعا قال يقال للكافر من ربك فيقول لا ادري فيقول لا ادري فهو تلك الساعه اصم اعم ابكم فيضرب بمرزبه وبعض الفقهاء العلماء بمرزبه لو ضرب بها جبل لصار ترابا لو ضرب بها جبل لسار ترابا وعند ابي داود ياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له ما ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له ما يدريك فيقول قرات كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة ويفسح له فيه مد بصره وقال في الكافر فيأتيه ملكاني فيجدسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري إلى أن قال فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار قال فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه وفي الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم اتاهم ملكان بعد ان يذهب الناس فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال له انظر الى مقعدك من النار وقد ابدلك الله مقعدا من الجنه وقد ابدلك الله مقعدا من الجنه قال فيراهما جميعا يعني كل انسان له مقعد في الجنه وله مقعد في النار قال فيراهما جميعا يعني المقعدين قال قتاده ذكر لنا انه يفسح له في قبره واما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تلوت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه من غير الثقلين زاد ابو داود ان المؤمن يقال له ما كنت تعبد فان هداه الله تعالى قال كنت اعبد الله تصور كم من انسان ينتسب الى الاسلام في هذا الزمان وهو يعبد الطواغيت او يعبد العلماء او يعبد النساء او يعبد الدراهم فالان يظهر من كان يعبد الله عز وجل ومن كان يعبد من يعبد اسياده ويعبد كبراءه هذا المؤمن قال فان هداه الله تعالى قال كنت اعبد الله فيقال ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله قال فما يسال عن شيء غيره غير هذا طبعا الذي عنده رسول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجيب هذا الكلام يا اخوان بعض الناس يقول انا انا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن اذا اتي له بحديث يقول الله قال الشيخ الفلاني قال العالم فلان هل تتوقعون أن هذا الشخص سيجيب عن السؤال هذا حقيقة يدخل في قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وزاد أيضا في الرواية فيقول دعوني حتى أبشر أهلي فيقال لو سكن وذكر الكافر أنه يسأل عما كان يعبد ثم عن هذا الرجل وفي الصحيحين أيضا عن أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم كسفت الشمس ولقد اوحي الي انكم تفتنون في قرى في قبوركم مثل او قريبا من فتنه الدجال يؤتى احدكم يؤتى احدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فاما المؤمن او الموقن فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا صور الكلام فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علمنا أن كنت لموقنا نعلمك أنك كنت موقنا وأما المنافق والمرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته مردد ببغاء مجرد ببغاء يقولون كذا يقول كذا يقول امير كذا يقول مثله يقول شيخه كذا فيقول مثل هذا الشيخ لا عقل لا فهم لا سمع لا بصر قد ختم الله على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره واخرجه ايضا الامام احمد بلفظ ولقد رايتكم تفتنون في قبوركم يسال الرجل ما كنت تقول وما كنت تعبد نحو يعني الحديث السابق وقد روى ايضا هذا الحديث من حديث ابي غريره رضي الله عنه اخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحيه واخرجه ايضا الامام احمد والماجه واخرجه الطبراني ايضا وفيه اتاه منكر ونكير بالطبع صفه منكر ونكير كما يعني تكلم العلماء في احاديث منكر ونكير قالوا احاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل تصل الى درجه الوضع فيذكر ان عيونهما مثل قدور النحاس وان انيابهما مثل صياص البقر يعني مثل القرون الصياصي معناها ماذا القرون واصواتهما مثل الرعد القاصف مثل الرعد القاصف وكذلك يعني حديث رواه ابو بكر الخلال في كتاب السنه وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال له كيف انت يا عمر اذا كنت من الارض في اربعه اذرع في ذراعين يعني في القبر ورات منكرا ونكرا قلت يا رسول الله ما منكر ونكير قال فتانا القبر يبحثان الارض بانيابهما ويطآن في اشعاري وفي في اشعارهما اصواتهما كالرعد القاصف وابصارهما كالبرق الخاطف ومعهما مرزبه لو اجتمع عليها اهل منى لم يطيقوا رفعها هي ايسر عليهما من عصايا هذه قلت يا رسول الله انا على حال هذه قال نعم فقلت اذا اكفيك اكفيكهما اذا اكفيكهما فهذه الاحاديث في صفه منكر ونكير لا تصح على النبي صلى الله عليه وسلم لكن صح كما قلنا لكم اسم الملائكين صححه بعض العلماء اي علماء الحديث وان شاء الله يعني في الدرس القادم سنتكلم عن بعض التنبيهات والاحكام المتعلقه بعذاب القبر اللهم رب ابراهيم وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يهدينا لما اختلف فيه من حق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وجزاك الله خيرا على حسن استماعك